111. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله 112. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 113. ومن كفر فإن الله غني حميد 114. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله 111. إن الشرك لظلم عظيم 112. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 113. وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير 114. وإن على 111. وتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 112. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون